النهاردة هنتأمل مع بعض في برنامج بيديو تي في اسمه تدبيرك فائل عقول ترتيبات ربنا دايما صلحة وللخير ترتيبات الله دايما صالحه وللخير ساعات بنشوف ان الدنيا مقزمة قوي في حياتنا وان مشاكلنا صعب اننا نشيلها وساعات كده يعني ربنا بيسمح بحاجات احنا يا رب مش قادرين على اللي انت بتعمله معنا ده طب نعمل ايه يا رب لكن ترتيبات الله الصالحه دايما بتقود للخير في قصه احكيها لكم واحده من احباء يسوع والستة دي كانت ما بتلاقيش العشل أولادها تلاقيش تتوكلهم اصلا فواحد عرف بالحالة بتاعتها وبعد كده بعت مع خادم ظرف ليها في فلوس كتير فالخادم ده حط الظرف في الشنطة هو كان في الصعيد والظرف ده جاي من الصعيد والستة دي كانت قاعده في القاهره فقعدت تقول يا رب هي بتصلي تقول يا رب انا مش عارفه اوكل ولادي ازاي ولا عارفه اعمل معهم ايه انا زي ما الكنيسة بتديني وزي ما بيعمل فانا اديني يا رب الحكمه والديني الارشاد ان انا اعرف اتصرف في الموقف ده انا مش لاقي اوكلهم كده هيموتوا مني يا رب فوهي بتصلي كان الراجل اللي معاه الظرف ده كان نيس الظرف في الشنطة فكان واقف بيشرب حاجة ساعة في كشك كده وباب الشباك بتاع الست ده كان جنب الكشك فالست وهي بتصلي كان بتصلي بحرارة قوي فصوتها عالي تقول يا رب انا مش عارفة عامل ايه يا رب انا مش تاقي اوكل ولادي فهي بتقول كده الرجل اللي واقف يشرب حاجة ساعة سمع الست وهي بتصلي في ترتيبات الله اشمعنا الرجل ده اللي واقف يشرب عنده حاجة اشمعنا هي صلت في الوقت ده وخلى ربنا خلى يسمع الصلاة دي فالمهمة الراجل افتكر الظرف وقال يا ده انا كان في ظرف حد مديهولي واكيد الحد ده محتاجه دلوقتي طلع الظرف وبيشوف العنوان لأن هو هو نفس العنوان بتاع الست دي خبط عليها وقال لها ربنا بعت لك الظرف ده بترتيبات الله الصالحه عامله ازاي ساعات ربنا تبقى تدابيره فوق عقلنا وفوق تفكيرنا موقف تاني برضو في القاهره انا قلت قبل كده بس في ناس ممكن تكون ما سمعتوش واحد وواحده ابنهم بلع فول سوداني كده وقفت في زوره بالعرض فالمهم الولد ازرق ونفس وداء وقالوا له يودوه المستشفى ولحقوه ولبسه وجروا بيوم مستشفى ومش عارف ايه فكانت اقرب مستشفى اسمها كيلو في مصر الجديدة جنب كنيسة مرمورس كيلو باترة فالمهم ودوا الولد المستشفى وبعد كده الولد مات في المستشفى فراح يجيبوا شهاده الميلاد من البيت ويجيبوا حاجات كده عشان يجوا ايه خلاص بقى الواد مات ورايحين ايه يجهزوا نفسهم ان هم المستشفى يستلموه ويدفنوه بقى خلاص فالمهم الاب والام وهم رايحين المستشفى فكنا طبعا معديين على الكنيسه لان هي مستشفى جنب الكنيسة على طول فالمهم ايه وهم رايحين فقالوا ندخل نصلي عشان ربنا يعزينا في ابننا اللي مات ده فالمهم ام الطفل مكسره دي هتدخل الكنيسه قبل لا انا مش هدخل الكنيسه تاني ده ربنا خد ابني مني وهو لسه صغير وانا انا زعلان من ربنا وانا وانا وانا وانا, وأنا. لا, لا لازم تدخلي ما ينفعش ما الكنيسة. لازم ندخل عشان ربنا إحنا متنكدين وهنفضل لا أنا مش واسيب ابني مات في المستشفى لا لا لازم تدخلي فالمهم هو الرجل دخل وهي طب خلاص أنا هدخل أقف على باب الكنيسة من مش هدخل لربنا ده تاني ترتيب الله اللي فوق العقول كان ابونا بولس جورج بيتكلم عن اراده الله ومشيئه الانسان وكان بيقول ايه في الوقت اللي هي دخلت فيه ليه يا رب بتسمح ان انت تاخد طفل عنده سنتين وتسيب جده اللي عنده 70 80 سنه فطبعا الكلمه ابتدت ترن في ودنا شوف ترتيبات ربنا عاملة ازاي فالمهم ايه اول ما سمعت الكلمتين دولة قلت لأ دن لازم ادخل واسمع بعض واشوف هو هيقول ايه يعني اسمعين انا دخلت في الوقت ده فالمهم دخلت وسمعت الوعزة كلها وان ترتيبات ربنا دايما صالحة وان دب ربنا دايما شايف الخير وشايف الصالح للانسان وبياخد الانسان في الوقت الصح ومش عارف ايه فالمهم هي وقف اخر الكنيسة فجوزه يقول له يلا تقول له لا لما تخلص الكلمة بتاع ابنه يشدت يلا عشان ابننا ميت هنروح ندفنه ونجهز الحاج لا انا عايز اسمع ابنه بيقول ايه فمواما قالت ايه وهي وقفة بتقول له رب لو انت عايز تعزيني في ابني وعايز اشوف ان دي قردتك فعلا خلي ابنه لوقف يقول ده يجي البيت ويعزيني فطبعا انت بتطلب طلب مستحيل اولا ابنه ما يعرفكيش سنين ابونا معرفش حالتك ولا يعرف الطفل اللي مات ده ولا يعرف حاجه مستحيل فالمهم الناس قريب الطفل وهم رايحين الكنيسة دخلوا الكنيسة رايحين المستشفى وهم دخلين راحوا دخلوا الكنيسه ودوا ورقه لبونا قالوا له صلي من اجل الحاله دي عشان الحاله دي ماتت وقع عندها سنتين والعنوان بتاعهم اهو فابونا حط الورقه في جيبه وشاف ان المنطقة مش المنطقة بتاعته فحط الورقة في جيبه ونسي الموضوع عشر ايام كل ما يجي يفتكر يديها لابونا بتاع المنطقة ينسي فأمم بعد عشر ايام أبونا كان عنده مشكلة في بيت واحد واحدة متخنقين وكان رايح يصالح بالهم فأمم راح عند البيت وبيسأل البواب يقول له فلان موجود قالوا لا قالوا لا ازايد احنا عندنا معادة الساعة خمسة وانا جاي عشان اصالحهم قالوا لا هما مش موجودين هما لسه خارجين مع بعض من شوية خارجين مع بعض يعني كده هما الصالح فقالوا يا رب خلاص ما مدام ايه خارجين مع بعض خلاص انا همشي وبيحط ايده في جيبه لا الورقة بتاعت مين العنوان بتاع الرجل والست اللي ابنهم مات فقال يا رب مدام انت خليت معايا الورق لحد دلوقتي ونسيت اديها لابونا يوحنا يبقى انت اقصد ان انا اللي اروح للناس دي فالمهم راح وبيخبط راحت الست فتحت اللي هي مامه الطفل طبعا اول ما شافته جسمها تلبش ايه ده بتقول مش انت ابونا بتاعت كنيسه مرمرق البطره لا ايوه راحت رجعت لورا كده وكانت في الترابيزه فبقى مالك يا بنتي في ايه ربنا يعزيكي وهي طبعا شايفها لبس اسود فبتقول له يا بونا اصلي في موقف حصل انا احكي لك عليه قالت له تفضل دخلته اعدت واعد وجابت جزها واعده فبتقول له يا بونا احنا ابننا مات من عشر ايام وانا كنت عند امي بقلي عشر ايام ولسه جاية من نص ساعة يعني ابونا بولس لو كان قد لبونا يوحنا الورقة وكان ابونا يوحنا راح المكان ما كانش كان هيخبط مسلاحه شوف ترتيبات ربنا عامله ازاي واداه في اليوم العاشر بعد ما وصلوا بنص ساعة شايفين ترتيب ربنا عامله ازاي الحدث فدخلت وبتقول يا ابونا حصل واحد 2 ثلاثة طبعا ايه ابونا هيتجنن طبعا يا رب انت ترتيبك عظيم كده ازاي يا رب انت كنت عايز تعزيها ازاي وتوصلها يعني ان انا وصلها بالطريقة دي يصف ترتيب ربنا للحدث كان عاملت ازاي يوسف الصديق اخواته بعوه واسبعك كعبد وبعد كده اشتغل عند فوتيفار وبعد ما اشتغل عند فوتيفار امرأة فوتيفار كانت امورة جدا جدا جدا وكان في سورة بيقولوا ان هي صورتها كانت موجودة على فيس. الصورة دي بيقولوا ان هي صورة مستحدثة منها يعني هما كانوا الاسم الله زي نحت كده او حاجة فعملوها 3دي فطلعت صورتها الحقيقية فقالوا ان هي كانت امورة جدا يوسف لو كان المنى زي الناس وعمل معان خطيئة وعادي ما كانش يحصلوا كل اللي حصلوا بعد كده ده لكن كيف افعل هذا السر العظيم أنحط جدوا الله أنك إنسان كان يعطي ربنا دائما نعمل وإنائه ما كانش بيقول ما هو البلس يعمل ما نعمل أنا كمان ما هو البلس يشرب وإيشرب أنا كمان ما هو بيعمل ما وإنما نعمل أنا كمان لا، قالوا يا رب أنا مستحيل أخضبك، ومستحيل أعبوك، ومستحيل أخذبك-, ومستحيل أخذبك parlك مستحيل أخذب، وذاعلك مستحيل أخذب، و مستحيل أنه اكن من حاطت ربنا قدامه قناة غيره فالمهم لما حصل الموقف بتاع مرأة فوتيفار ده وتعالى اتضجع معايا ومش عارف ايه راح سب لها الثوب اللي كان موجود عليه كان يلبسه دايما كده حاجة زي البرنس كده فرحت لجوزها وبتقوله دا يوسف كان عايز يعمل معايا الخطيه والدليل على كده كمان الطوب بتاعه موجود عندي في قط النوم طبعا اول ما فوتيفار سمع الكلمة اتجنم ازاي يا يوسف دا انا بعمل معاك واخدك في بيتي ومعاملك زي ابني ومش عارف ايه اسجنوه يوسف اتسجن ما عملش حال هو لو كان عمل كان عدة وكان الشيطان كان سهل الدنيا لكن عشان كان حاطت ربنا دايما قدامه فربنا حب يعلمه درس وحب ينجي مصر كلها والعالم بسبب حاجه زي كده فالمهم بعد ما حصل موقف بتاع يوسف وامرأة فردة تحط في السجن وبعد ما تحط في السجن اتعرف على اثنين من هو الخباس والس... وعارفوا ان هو بيفسر الاحلام وبعد كده الملك حلم حلم بتاع السبع بقرات السمان والسبع بقرات النهاج عارفين الحلم طبعا فالمهم ان عايز حد يفسر للحلم ده جابوا وعرفين وصحروا ومش عارف ايه عشان يفسر الحلم الملك مش مقتنع يقولوا لا لا انتوا بتقولوا ده ايه هارية مالوش لازمة اصلا فالمهم ايه الخباز والسائد أي ولا رح قالوا ايه ده في واحد في السجن يا ملك اسمه يوسف والشخص ده بيعرف يفسر الاحلام صح هاتوا يوسف بالسجن السجن جابوا يوسف وقال له ايه الحلم رح فصروا الحلم ان سبع سنين السمان هو اللي هو سبع سنين الخير اللي احنا هنحوش فيهم القمح والغلات عشان في سبع سنين بعد كده يجوي سبع سنين عجاف مفهمش ولا مية ولا امح ولا اي حاجة وممكن مصر تهلك لو احنا ما خزنناش الامح والحاجات دي فالملك اقتنع بتفسير الحلم وفعلا عملوا كده سبع سنين الثمان اللي هو سبع سنين خير وبعد كده جت سبع سنين العجاف فشوفوا ترتيب ربنا للحدث كان عامل ازاي قدي يا رب انت عظيم قوي كده قد ايه يا رب انت بتدبر امورنا اوى كده لو كان يوسف ما كانش عامة كده مع امرأة فوتيفار كان فضل عبد عند فوتيفار كان فضل شغال عنده وما كانش بقى الراجل التاني في مصر ما كانش نجه مصر والعالم كله بسبب حدا ازاي كده ان هو ما حبش يعمل خطيئة فطبعا الشيطان او امرأة فوتيفار ازاي ومش ازاي يعمل كده مع امرأة الشيطان طبعا لما يدخل في حاجة يسخن الدنيا وبتبقى الحاجة وحشه وحشاوي فالمهم ايه ترتيب ربنا للحدث ان ربنا عمل كده مع يوسف عشان يوسف ده اللي هينكز مصر والعالم من الجفاف ومن الموت فعايز اقولكوا دايما ان ترتيب ربنا دايما للخير والصالح واحد يبقى خاطب واحدة ويعمل ان تحسر مشاكل بعدما تحسر مشاكل يفك وهم الاثنين يضايقوا طب ليه يا رب انت عملت كده واحد يبقى عايش عادي جدا ويموت وهو ما فيهوش اي حاجه واحد يبقى راجع من السفر ويموت في حادثه ليه يا رب انت اخذته يا رب ما انت عارف ان ده سندي في الدنيا ما سنه تبقى ايه واحده وواحد ما عندهم غير ابن وحيد والشخص ده يموت يا رب انا ما جبتش غيره يا رب انت ليه بتعمل معايا كده ليه سمحت يا رب بده تتقي ربنا دايما للصالح أمر ما ربنا بيعمل معنا حاجة وتغزل ابدا أمر ما ربنا دايما بيسمح بحاجة ونقع فيها ابدا أنا قلت لما كنا في المصيف السلسلة بتاعتي لما وقعت في الميا الرجل اللي كان على المركب اللي احنا كنا نجبينها قال لي انت ما تعرفش الخير فين كان ممكن السلسلة الذهب دي اللي انت لابسها كممكن حد يقطرك وانت ماشي في مكان ويعورك ولا حاجة ولا يموتك ويخدها منك ما تعرفش الخير فين؟ ما تعرفش ان انت ممكن ان يحصل لك مشكلة بسببها فقالتلي يا رب ايه لتكن مشيئتك ووردتك انا عمر يا رب ما هزعل ولا هحزن على حاجة انت خدتها مني مدام انت دايما شايف إن هي الخير فدايما اي موقف يحصل لكم قولوا له لتكن مشيئتك وارادتك في حياتي يا رب ما تبقاش دايما سبب في ان انت دايما تنكد على ربنا وليه ربنا بيسمح بكده وليه ربنا بيعمل معايا كده تكون مثلا واحد واحده فيكم يكون ايه مرتبط بوحدة والوحدة دي تقلب وتبعد عنه ومش عارف يحصل ايه وليه يا رب انت بتعمل معايا كده ما كل الناس عادي وبتقابل وبتتكلم مش معنا يا رب اللي بتعمل معايا كده لا ما انت ممكن غيرك ده اللي انت شايفه بيقابل وبيتكلم وبيعمل ممكن ده يعني مكالمات والدنيا دي كلها تكون سبب عصرة ليه ممكن اللي انت شايفه ان هو كويس ده في السماء في الاخر مش هيبقى ليه مكان اللي هو شايف نفسه ان هو بقى في ريكيكم قطع السمكه ودلها بقى وخرب الدنيا بقى بنات وواتس وفيس وخرب الدنيا ممكن ده ما يبقاش ليه مكان في السمم ليه لان الكلام مع الناس والبنات عامه في السن بتاعكم ده اولا بيولد الشهوه جوه الانسان ودي مشكله طبعا ان الشهوه بتجيب ايه خطيه بتخلي الواحد من هو صغير لما يكبر ما يبقاش ليه نفس ان هو يتكلم ما انا خلصت اتكلمت وزهقت من كتر الكلام مع البنات لما تكبر بقى وتيجي بقى تدخل في الجد بقى وان انت تخطب وتتجوز بجد مش هتعرف تدي الحب كله مش هتعرف لان انت وزعت الحب اللي كان عندك ما تنسوش ان اول حب هو بيبقى الحب الحقيقي وبعد كده بقى, بقى الباقي ده كله ان انت اول حب ده بتحب تطلع فيه كل مشاعرك وكل الحاجات الحلوة اللي عندك كلها بتديها في الوقت ده بعد كده بيبقى كله ايه؟ أي كلام. فما تدخلوش المواضيع اللي من دي من دلوقتي علشان المواضيع دي لما تدخل فيها من دلوقتي هتتعبو بعديده ومن في الآخر ان ترتيب دايما ربنا للصالح والخير وان مهما كانت بين مشاكل ومهما كانت بين ديئات دي دايما بتبقى للخير في الآخر واحد كان شغال في مكاني وسابه عشان حصلت في مشكلة دايما للخير يعني انا كنت شغال في الكهرة سبع سنين قررت ان انا ارجع بانسويف ويف بعد ما قررت ندمت ان انا رجعت بنيس ويف بس ندمت وبعد كده قلت يا رب اللي تاكل مشيئتك ممكن يعني في الوقت اللي انا اصلا كنت بسافر في الاسبوع اربع مرات كان ممكن قوي ان حادثه تحصل وانا موت كان ممكن ولا مش ممكن ممكن قلت له يا رب اللي تاكل مشيئتك وقراراتك في حياتي يا رب انت دايما شايف الصالح والخير ليا لي. ربنا دايما يا احبائي بيشوف قدام انا بشوف تحت رجليه بس انا ببص دايما تحت رجليه بس بشوف دلوقتي يا رب طب دلوقتي يا رب الشغل اللي انا فيه ده فلوسه قليله انا عايش شغل انا مش عارف ايه واشتغل في القاهره واجيب واعمل واسوي واجيب عربيه واجيب شقه ومش عارف ايه طب أنا ممكن وانا شغال في القاهره تحصل مشكله وتحصل مصيبه واروح انا خالص لكن ربنا دايما ببص ايه الصالح والخير ما تنسوش الست اللي ربنا بعت لها الظرفه في الوقت المعين ما تنسوش الراجل والست اللي ربنا بعت ابونا بولس الجرج في الوقت المعين بعد نص ساعة من رجوعهم البيت ما تنسوش ترتيب ربنا ليوسف وحياة يوسف كانت عاملة ازاي ربنا انقذ يوسف من العبودية ربنا انقذ يوسف من الخطية ربنا انقذ يوسف من هو يكون شغال عند الناس ربنا خلاه ملك الرجل التاني في مصر فخليكوا دايما متفائلين خليكوا دايما شايفين الخير من اين ربنا وربنا يديكو نعمه ويصل كل لحظه فيكم نعمه امين